قد أخبرنا خبر صدق أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فهذا طريق إلى الجنة إن شاء الله تعالى وكلنا طالبها هذه الخطوات التي تخطونها أيها الإخوان في حضوركم لمجالس العلم في المساجد هي من الأعمال الصالحة ممشاكم عمل صالح ومجلسكم عمل صالح وانصرافكم منه إلى دوركم عمل صالح يكتب لكم الممشى إليه ويكتب لكم رجوعكم منه ويكتب لكم بقاءكم وسماعكم واشتغالكم في مجلس تحف فيه الملائكة وتنزل السكينة ويذكر الله أصحابه في من عنده وهل هناك فضل أعظم من هذا أيها الإخوان أذكر بأن ما أظنه أقرب إلى الانتفاع في التحصيلي عند حضور الإنسان لمجالس العلم، أن يقرأ الحديث أولاً قبل أن يأتي، وينظر فيه، ويتأمله، ويستحضر ما فيه من الإشكالات، ثم يحاول أن يجيب عنها، ثم يأتي ويسمع، ويقيد ما يحتاج إليه من الفوائد، ولا يتكل على تقييب فلان. أو أنه سيعطى له مذكرة مثلا أو نحو ذلك فإن ذلك يزهده في العلم فإن من تعب في تقييد فائدة فإن ذلك أدعى لثبوتها ولحرصه عليها بخلاف من يعطى مذكرة ثم يغشاها الغبار ولا ينظر إليها فهي ترمى في كل ناحية في بيته ثم بعد ذلك إذا رجعت إذا استمعت فاختبر فهمك وذهنك حينما أجبت عن هذه الإشكالات فإن لم يجب الدرس عن إشكالاتك فعندئذ اسأل عنها ثم إذا رجعت راجع هذه المسائل التي قيدتها واحفظ الحديث ثم بعد ذلك تقرأوا في الحديث الذي بعده بنفس الطريقة، فإذا أنهيت بابا راجعته، وإذا أنهيت فصلا راجعته، وإذا أنهيت كتابا راجعته وبهذه الطريقة. وإياك وإياك أن تصاب بخدع المخدوعين، وذلك أن الإنسان ربما توهم أنه سمع شيئا في هذا الكتاب يوما من ذهريه. فظن أن ذلك أغناه عن حضور مجالس العلم وهذا غير صحيح وسأتحدث إن شاء الله فيما بين الأذان والإقامة بناء على ما اقترحه الإخوان الذين ينظمون هذا الدرس سأتحدث عن قضايا تتعلق بالعلم والتعلم والتحصيل لربما يستغرق من ذاك ثمانية مجالس أو أكثر ومما سأذكره فيها بإذن الله عز وجل ما يبذله أهل العلم قديما من قراءة الكتاب ودراسته عشرات المرات بعضهم لربما درس بعض الكتب المشهورة من كتب السنة كصحيح البخاري ومحه ذلك أكثر من مئتي مرة وبعضهم لربما درس المتن الواحد عشرات المرات و. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول ما زلت أنظر في كتاب الرسالة للشافعي منذ خمسين سنة وما نظرت فيها يوما إلا وجدت فيها ما لم أقف عليه في المرة التي قبله إلى هذا الحد والرضيع بن سليمان تلميذ الشافعي وهو من أخص أصحابه قرأ الرسالة للشافعي خمسين مرة خمسين مرة ونحن نحضر مرة واحدة أو نقرأ الكتاب مرة واحدة ولا نراجع ولا نرجع إليه ويكون ذلك آخر العهد به ثم بعد ذلك نريد أن يكون لنا ثبوت ورسوخ المعلومات والمسائل فأنا لنا بذلك أيها الأخوان العلم يحتاج إلى تكرار ومدارسة ومذاكرة وإعادة مرة بعد مرة وإن أردتم سرا من أسرار العلم والتحصيل فيه وتثبيته فأستطيع أن أقول, أن أقول لكم بأن هؤلاء الذين تميزوا فيه إضافة إلى بعض المقدمات المقومات التي عندهم حباهم الله بها يكررون العلم مرات كثيرة جدا دراسة وتدريسا والإنسان إذا أراد أن يعرف هذه الحقيقة فلينظر في حاله إن كان معلما هذا المقرر الذي درسته سنوات طويلة حتى إذا كنت تراجع وتأتي بمسائل جديدة وتبحث في مصادر تشعر أنه قد تشربت هذا المنهج وكدت أن تحفظه نعم وأصبحت هذه المسائل بنسبة إليك قضايا راسخة تستطيع أن تتكلم فيها في كل مناسبة من غير إعداد ولا بدل جهد ولا غير ذلك العلماء بهذه الطريقة درسوا متونا في كل فن وضبطوها ضبطا وكرروها كثيرا حتى صارت بالنسبة إليهم مرتسمة في أذهانهم مستقرة في قلوبهم فصار ذلك راسخا ومتمكنا في قلوبهم. هذه هي هذا الطريق. نعم. إذا أردت أن تصل بإذن الله عز وجل فلا تأسف من التكرار. أيها الإخوان. سنبدأ هذه الليلة إن شاء الله بالقراءة من الكتاب والطريقة التي سنسلكها بإذن الله عز وجل في دراسته أن تشرح أن تشرح الأحاديث شرحا لا يطول لا يطول وإنما يذكر من المسائل المهمة التي يحتاج إليها مما يفهمه جميع من حضر بإذن الله عز وجل فلا يكون فيه إغلاق ولا مصطلحات صعبة قدر الإمكان وإن ذكر شيء منها اضطرارا فإنه يبين المراد به نعم لأن هذه الطريقة إذا سلكناها فإن ذلك يعقبه أمر آخر وهو دراسة كتاب أوسع منه قليلا أو كثيرا كبلوغ المرام فيذكر فيه من المسائل بحسب الأحاديث التي تورد هناك ثم بعد ذلك يتوسع شيئا فشيئا فليس هذا الدرس أو ذاك هو الأول والآخر بالنسبة إليك لا ستدرس أشياء بعده وستدرس علوما مختلفة تدرس الفقه وتدرس الأصول وما إلى ذلك فمن الخطأ أن يتوهم من يعلم الناس أو من يتعلم أن هذا الدرس ينبغي أن يأتي على الأول والآخر إن كان الأمر كذلك كذلك فلنقرأ على أقل الأحوال والتقديرات نقرأ بأوسع الكتب المصنفة في هذا ككتاب منتقى الأخبار ونريح أنفسنا بدل من أن نورد الروايات وما إلى ذلك أقول سنسلك هذه الطريقة التي ذكرت بإذن الله عز وجل سوى الحديث الأول فسأتوسع بعض الشيء في الكلام عليه والسبب مع تردد كثير أننا في هذه الأيام أيام الانتخابات يرى الإنسان أشياء عجيبة جدا وغريبة والناس يسألون عن مسائل كثيرة جدا فلم يمر بي مدة من الزمن أو فترة من الفترات أكثر تلجلجا في نفسي وترددا وإلحاحا من هذه الفترة حيث إن هذا الحديث يتردد على ذهني صباح مساء وأنا أمشي وأنا جالس وأنا أقوم حتى في الصلاة أحيانا والناس يسألون عن أشياء كثيرة جدا ترجع إلى هذا الحديث فترددت كثيرا هل أتكلم عليه بشيء من التفصيل؟ أو أن أتحدث عنه بنفس الطريقة التي أتحدث فيها عن الأحاديث الأخرى القادمة فترجح لي بعد ذلك أن أتحدث اليوم بشيء من التفصيل وإلا فرقية الأحاديث أذكر جملة من الأحاديث نتحدث في المجلس الواحد عن عدد منها بإذن الله عز وجل كانت لزمه إلى الله ورسوله، ليزمه إلى الله ورسوله، ومن كانت لزمه إلى من يصيبها أو المرأة يتزوجها، لزمه إلى ما هاجر إليه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة كتاب الطهارة. لسنا بحاجة إلى شرح. عبارات مقدمة فإن ذلك يخرج بنا عن المقصود الذي اجتمعنا من أجله ولذلك فإني أظن والله أعلم أن من المعايب في التعليم أن يشغل الناس بشق الشعرة والشعيرة بسم الله الرحمن الرحيم تشرح البسمة حرفا حرفا الباء تتعلق بمحذوف مقدر هل هو مقدم أو مؤخر وهل هو اسم أو فعل وهل هو عام أو خاص بسم الله أبدأ أو بسم الله ابتدائي بسم الله أقرأ أو بسم الله قراءتي أقرأ بسم الله أو قراءتي بسم الله هذه الباء لوحدها ثم نذكر المعاني التي تأتي لها الباء ثم الإسم هل هو من السمة أو من السمو من أين اشتق ثم بعد ذلك الله لفظ الجلالة بسم الله والإضافة وماذا تفيد من العموم إلى آخره كلام طويل جدا هذا يوحي ويبعث في نفوس السامعين أن العلم بعيد المنال صعب لا يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد وهذا الكلام غير صحيح العلم سهل وقريب المأخذ وما داخله من القضايا الكلامية والجدلية والتشقيق فإنه خارج عن الطريقة الصحيحة في التعليم وقرأوا ما أنشئتم ما كتبه في هذا جماعة كابن خلدون وغيره كالطاهر بن عاشور من المعاصرين وحتى إنه إن الطاهر بن عاشور يقول لو بقيت لو أدركت هذا لما احتجت إلى هذه السنين الطويلة في الطلب فلذلك لسنا بحاجة إلى شرح مقدمة المؤلف لكن قال كتاب الطهارة العلماء رحمهم الله يصنفون على الأبواب والكتب وذلك يفيد من جهة جمع المسائل المتشابهة فيكون ذلك أدعى لفهم العلم ولم شتاته ويكون ذلك أيضا أدعى إلى نشاط السامع لأنه كلما درس بابا وانتقل إلى الباب الذي بعده كان ذلك أنشط لنفسه كالمسافر فهو يتطلع في كل مرة إلى مشاهدة لوحة جديدة تخبره كم بقي عليه أو كم قطع من المسافة فكذلك من يقطع كتابا فهو مسافر فيه مشمر في قراءته ودراسته فالعلماء كانوا يؤلفون بهذه الطريقة فالكتاب هو الذي يجمع أبوابا أو يجمع مسائل لأن أصل الكتابة والكتب أصله بمعنى الضم والجمع هذا أصله وفي كل لون من ألوان استعمالات تجد فيه هذا المعنى الضم والجمع ولسنا بحاجة أن نقول إن الكتابة تأتي بمعنى كذا أو بمعنى كذا وبمعنى كذا أو بمعنى كذا فهذه طريقة غير دقيقة جيد في بيان معاني الأشياء الكتابة في كل استعمالاتها ترجع إلى معنى الضم والجمع الخياط قيل له كاتب لأنه يجمع طرفي الثوب والكتابة قيل لها كتابة يتضم الكلمات والحروف والجمل فيتركب منها الكلام المفيد والكتاب قيل له كتاب لأنه يجمع الفصول والأبواب والمسائل المتنوعة والكتيبة في الجيش الجنود قيل لها ذلك لأنها مجموعة من الجند ينضم بعضهم إلى, إلى بعض وقل مثل ذلك في كل لون من ألوان استعمالات هذه الكلمة كتاب الطهارة والطهارة في أصل معناها في كلام العرب بمعنى النظافة وهذا شيء معروف نعم النظافة وهي في معناها الشرعي نعم هي إزالة الخبث إزالة الخبث نعم ورفع الحدث وما في معناه إزالة الخبث ورفع الحدث الخبث نعم المقصود به النجاسة النجاسة وهي معروفة لا نحتاج أن نقول ما حرمه الشارع من غير استقذار لا لاستقدار ولا لضرر فيه ونبدأ ننفي أشياء متعددة حتى يطلعنا في النهاية ما بقي إلا أنه منع منه الشارع لأنه نجس فالاستقدار مثل الله العزكم المخاط والمني ونحو ذلك فهو ليس بنجس لكنه يتنزه منه ولضرر كالسموم فهذه ليست نجسة منع منها الشارع لأنها ضارة ولكن لمعنى آخر فعلى كل حال والحدث سيأتي الكلام عليه إن شاء الله فالمقصود أن الطهارة بكل يعني وضوح تعني هذين الأمرين رفع الحدث رفع الحدث يكون بالوضو وبالغسل حدث الأصغر والأكبر وما يقوم مقامه من باستعمال الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم نعم ورفع النجاسة يكون بالماء وقد يكون بغيره مما قد يأتي الكلام على بعضه مثل لو ارتفعت بالجفاف والرياح وما أشبه ذلك أو تحولت النجاسة إلى شيء آخر ولذلك يذكرون أول ما يذكرون قضايا تتعلق بالمياه لأنه يتم التطهر بالماء ويذكرون الوضوء ويذكرون الغسل ويذكرون أحكام ويذكرون أحكام التيمم نعم كل ذلك في كتاب الطهارة لماذا يبدأون بها لأنها مفتاح الصلاة والصلاة هي أول الأركان بعد الشهادتين وهي تتردد على الإنسان في كل يوم خمس مرات فرضا لازما وبالتالي فهو يحتاج إلى أن يعرف أحكام أحكام الصلاة ويشترط لها الطهارة بخلاف الصيام فهو مرة في العام فرضا الحج مرة في العمر الزكاة تكون لمن يملك النصاب ليست على جميع المكلفين فتقدم الصلاة ومفتاحها الطهارة هذا هو السبب لماذا لم نبتدئ بالحج؟ واضح؟ نعم وهنا لماذا بدأ بحديث الأعمال؟ بدأ بحديث الأعمال بالنيات لأن كل عمل يتطلب نية فحينما تريد أن تتطهر تحتاج إلى نية تريد أن تصلي تحتاج إلى نية تريد أن تزكي تحتاج إلى نية بعض الناس يسأل يقول أنا أطلب فلانا مبلغا من المال وتأخر وهو عاجز وهو فقير هل أحتسب ذلك من الزكاة فأسقطه من حساب الزكاة نقول له لا ما يجوز ليه نقول لأن لي الأعمال بالنيات أنت حينما أعطيته ما نويت به ما نويت به الزكاة وبالتالي لا يسقط لا يسقط ذلك عنك الزكاة نعم. وقل مثل ذلك لو أن إنسانا أراد أن يعلم التلاميذ فجعل يتوضى أمامهم لا من أجل الوضوء لا يريد بذلك أن يتوضى الوضوء الشرعي وإنما فقط غسل أطرافه وما إلى ذلك من أجل تعليم التلاميذ فقط ولم ينوي العبادة إن ذلك لا يجزئه لأن الأعمال بالنيات وهكذا المسائل التي يسأل عنها الناس كثيرا يقول أنا لما وصلت إلى الميقات في الطائرة غلبتني عيني فنمت وصلت إلى جدة ولم ألبي بالعمرة ماذا علي؟ نقول هل نويت الدخول في النسك؟ يقول أنا ناوي أعتمر نقول يا أخي أنت من يوم أنك خرجت من بيت أهلك وأنت ناوي تعتمر لكن هل نويت الدخول في النسك أنت من خرجت من بيتك وأنت ناوي الصلاة لكن ما تعتبر مصلي حتى دخلت وقلت الله أكبر فهل نويت الدخول في النسك عند الإحرام عند الميقات فهذا هذه المسائل يكثر حاجة الناس إليها ومدارها على هذا الحديث العظيم إنما الأعمال, إنما الأعمال بالنيات فالنية هي مبدأ كل عمل هذا الحديث كما سمعتم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمر معروف لا يحتاج أن نتكلم عن ترجمته بإسهاق أسلم قديما بمكة في السنة الخامسة للهجرة وكان من أوائل الداخلين في الإسلام إلى حد ما حيث إن رقمه يكمل الأربعين يكمل الأربعين على أحد الأقوال يعني هو رقم أربعين في عدد المسلمين الذين دخلوا في الإسلام آنذاك نعم وقد ولي الخلافة عشر سنين ونصف حتى طعنه أبو لعلوة المجوسي وهو يصلي الفجر فقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا وقد أجاب الله عز وجل دعاءه حيث كان يسأل ربه شهادة في مدينة رسوله عليه الصلاة والسلام وذلك في يوم الأحد في أول شهر محرم الحرام من سنة أربع وعشرين للهجرة رضي الله عنه وكان عمره كعمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قبض ثلاث وزتون سنة بعد ذلك أقول هذا الحديث الذي رواه عمر المشهور عند أهل العلم أنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى عمر مع عظمة هذا الحديث وشدة الداعي إلى روايته وتناقله إلا أنه لم يروه سوى هذا الجبل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وحسبك به ثم إنه لم يروه عن عمر رضي الله تعالى عنه إلا واحد إلا واحد وهو علقمة ابن وقاص من التابعين، وأيضاً لم يروه عن علقمة ابن وقاص إلا واحد، وهو محمد ابن إبراهيم التيمي. محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يروه أيضاً عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم. اشتهر بعد ذلك ورواه كثيرون رواه الشيخان البخاري ومسلم وبقية أصحاب الكتب الستة أصحاب السنن ورواه خلق كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل فهو من أشهر الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بهذا الاعتبار حيث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر يعني لم يروه من الصحابة يعني هذا الذي يسميه أهل الحديث أهل الصناعة الحديثية يسمونه أصل السند إذا سمعت أصل السند فالمقصود به الصحابي الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحديث في أصل سنده يعني الصحابي لم يروه إلا واحد، فهذا الذي يسمونه في علم المصطلح بماذا؟ ها؟ يسمونه بالغريب النسبي ولا المطلق؟ المطلق، المطلق، المطلق يسمونه الفرد ويسمونه الغريب. إذا لم يروه إلا صحابي واحد أصل السند إذا تفرد به واحد سموه بالغريب المطلق لأنهم يقسمون الأحاديث تقسيمات فنية, فنية فيقسمونه إلى الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر وهذا يدرس في مصطلح الحديث فالمقصود أنه أن هذا الحديث يصدق عليه أنه من قبيل الفرد المطلق ويقابله الفرد النسبي الفرد النسبي لما يكون التفرد في أصل السند لكن في أي طبقة من طبقات الإسناد إذا ما وجد إلا راوي واحد سواء كان واحد رواه عن واحد أو فقط واحد رواه عن جماعة ورواه عنه جماعة المهم أنه وجد في طبقة واحدة أو أكثر راون واحد لكن ليس في أصل السند فهذا يسمونه الفرد النسبي فهذا حديث عمر هذا حديث النيات هو ما يسمى بالفرد المطلق وعرفنا المراد به في أحد ما فهم هذه طيب بعد ذلك أن تقل إلى نقطة أخرى تتعلق بها إذا كان هذا هو المقرر المشهور عند أهل العلم أن هذا الحديث ما رواه إلا عمر وعنه علق ما فقط وعنه محمد ابن إبراهيم وعنه يحيى ابن سعيد نعم فكيف نقول بما فكيف نقول فيما ذكره بعض أهل العلم من الحفاظ الكبار كابن منده رحمه الله حيث ذكر جمعا كثيرا من الصحابة قال إنهم رووا هذا الحديث مثل سعد بن أبي وقاص علي بن أبي طالب أبو سعيد الخدري عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر أنس بن مالك، معاوية بن أبي سفيان، أبو هريرة، عبادة بن الصامت، عتبة ابن عبد الأسلمي، هزال بن مسعود، عقبة بن عامر، جابر بن عبد الله، أبو ذر الغفاري، عتبة ابن المنذر، عقبة ابن مسلم، كم هؤلاء؟ كثير، أكثر من عشرة. لاحظتم أكثر من عشرة. وكذلك قال بأنه لم ينفرد بروايته عن عمر حلق فقط بل رواه غيره رواه عن عمر عبد الله بن عمر وجابر وأبو جحيفة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وذو الكلاء وعطاء بن يسار وواصل بن عمر الجذامي ومحمد بن المنكذر قال بل إن أيضا محمد بن إبراهيم التيمي لم ينفرد بروايته عن علقمة بل رواه معه محمد بن علقمة وأبو الحسن الليثي وداود بن أبي الفرات ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطاه وعبد الله بن قيس الأنصاري ما تقولون في هذا كيف قيل عن فرق؟ أنه فرد وتتابع الأئمة الكبار يقولون إنه فرد وأن هذا الحديث مثال واضح على الفرد المطلق كما سبق وقد رواه هؤلاء جميعا حتى إن بعض أهل العلم قال هذا حديث متواجر بناء على هذا الكلام الذي قاله ابن منده فما الجواب؟ هل خفي عليهم ذلك؟ الجواب لا ما خفي عليهم لكن هذه المرويات لا تصح لا تصح لا يصح شيء منها إنما الذي صح فقط هو ما رواه عمر يرويه عنه علقمة إلى آخر ما ذكرنا واضح وبالتالي ما اعتدوا بها فأبقوا ما صح واترحوا ما سواه فبقي هذا الحديث مثالا على الفرد المطلق. هذا الإشكال اللي يرد وهذا هو الجواب وهذا هو الجواب عنه فهي طرق معلة جميعا طيب أما معنى هذا الحديث فقد وردت فيه نصوص كثيرة جدا وردت فيه نصوص كثيرة ولهذا يقال إن قال قائل بأن هذا الحديث من قبيل المتواتر المعنوي فهذا الكلام له وجه عندنا متواتر لفظي ومتواتر معنوي المتواتر اللفظي أن يروى ب لفظه يتتابع يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطم على التعريف المشهور للمتواتر في كل طبقة من طبقات إسناده ويكون مستند خبرهم والحس إلى آخر ما يذكرون لكن التواتر المعنوي هو أن تتوارد النصوص على تقرير هذا المعنى وإن اختلفت العبارات والألفاظ باضح. فهذا ما يعرف بالتواتر المعنوي مثل رفع اليدين بالدعاء هذا متواتر تواتر معنوي مرة النبي صلى الله عليه وسلم رفع في الاستسقاؤه على خطبة الجمعة ومرة رفع في مناسبة أخرى ومرة جاءت عندنا أحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه نعم فنقول رفع اليدين في الدعاء قضية متواترة من حيث المعنى لا من حيث اللفظ إذ لا يوجد حديث بعينه قد تواتر بلفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء هذا الفرق بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي طيب من الأحاديث الواردة في معنى هذا حديث عمر رضي الله عنه من هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يبعث يوم القيامة على نيته وكذا حديث ابن عباس في الصحيحين ولكن جهاد ونية لما ذكر أن الهجرة لا هجرة بعد الفتح قال ولكن جهاد ونية وحديث أبي موسى الأشعري من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو هو في سبيل الله ذكر الضابط العام الأمر يتعلق بنية الإنسان نعم وكذلك حديث عباده رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غزا وهو لا يريد إلا عقالا فله ما نوى خرجه النسائي وصححه الألباني في صحيح السنن من خرج وهو لا يريد إلا عقالا فله, فله ما نوى عقال البعير يعني الذي يعقل به يربط به البعير وهو أدنى الأشياء التي يمكن يمثل بها على قيمة. <تصفيق> نعم، فلهما نوى، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبر أولئك الذين يخسفوا بهم الجيش اللي يغزو الكعبة. قال يبعثون على نياتهم، على نياتهم، كلهم بحسبه، منهم قد يكون مكرهاً، ومنهم من يكونوا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل إنما لكل امرئ ما نوى فالأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة أنتقل إلى نقطة ثالثة وهي نحتاج إليها في فهم الحديث إذا أردنا أن نشرحه وهي هل هذا الحديث ورد لسبب ورد على سبب له سبب أو أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءا ليقرر فيه أصلا وفرق بين الأمرين فرق وذلك أن ما قيل ابتداء فإنه ينظر إليه على أنه تقرير للمسألة أو الحكم الذي تعلق به بحسب ما دل عليه النص مطابقة وتضمنا والتزاما وإشارة وإشارة نطبق عليها جميعا وعد الدلالة منطوقا ومفهوما واضح ولكن الحديث الذي جاء على سبب لا أقول أنه يختص بالسبب لأن العبرة بعموم اللفظ ولكن ذلك يفيدك في فهم الحديث من جهة الحصر مثلا إن كان في حصر كهذا الحديث سيأتي هذا بعد قليل نحتاج إليه فهل هذا الحديث ورد ابتداءا ولا ورد بسبب ألا تفرق الآن بين مقالتين الآن لو جاني إنسان وقال يا أخي أنا أريد منك أن تخطط لنا شوارع هذه المدينة وأن تصلح لنا ما فسد منها فقلت له يا أخي إنما أنا إنما أنا معلم إنما أنا معلم فهل لي أحد أن يعترض علي ويقول لا أنت لست معلما فقط إنما للحصر أنت معلم وأب نعم و أي شيء من الأوصاف التي تصدق على الإنسان غير معلم أليس كذلك فهل له أن يعترض الجواب لا ليه لأن هذا الجواب جاء في مقابل سؤال أو موقف أو كلام أو تصور احتاج إلى تصحيح تقول لإنسان أحيانا إنما أنا مبلغ فقط هل له أن يعترض على الأحضر لو سمحت يا أخي خلك تقيق في كلامك أنت لست مبلغا فقط أنت مبلغ وأنت أب لأطفال وأنت معلم في الكلية وأنت كذا وأنت كذا وأنت يجمع وصاف الأخرى لا. هل أحد يفهم هذا الفهم لا لكن صح أن يقول إنما أنا مبلغ للجواب على السؤال أو الإشكال أو تصحيح لتصور حصل للسامع فهل هذا الحديث ورد على سبب أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ليقرر أصلا جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وعك فيها أصحابه يعني أصابهم الألم والشدة والمرض وعك الرجل يعني لقي شدة وقدم رجل فتزوج امرأة كانت مهاجرة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية ثلاثا قالها ثلاث مرات فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته في دنيا يطلبها أو امرأة يخطبها فهجرته إلى ما هاجر إليه ثم رفع يديه فقال اللهم انقل عنا الوباء ثلاثا الحمى جيد. هذا الحديث لو صح لكان هو سبب ورود هذا الحديث لكنه لا يصح هذا في غاية الضعف فلا يعتمد عليه هل هناك غيره نحن نتطلب هذه الأشياء لنفهم الحديث الوارد كما نتطلبها في القرآن أسباب النزول في القرآن ليزول الإشكال ينحل الإشكال عن السامع أحيانا لا يفهم إلا إذا فهم السبب لا تفهم الآية إلا إذا فهم السبب يتوقف المعنى عليها وأحيانا يزول الغموض وأحيانا يكون ذلك فضلة لا يترتب عليه فهم المعنى وإنما هو زيادة فائدة فقط فهنا هذا الحديث هل ورد على سبب صحيح عندنا هذا السبب ولا يصح وبالتالي لا يعتمد عليه لأن الأحاديث الضعيفة لا يبنى عليها حكم الذين اعتمدوا هذا الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قاله أول ما هاجر إلى المدينة ومن ثم فإنه يصح أن يحسن أن يبدأ به في كل أمر في كل تأليف ولهذا البخاري ابتدأ به في أول الصحيح وبعضهم قال بما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أول ما قدم المدينة فإن ذلك نعم بسبب أن الأحكام شريعة عامتها في المدينة أكثر الأحكام شريعت في المدينة تفاصيل الشريعة وذلك يتطلب إلى نية للتمييز كما سيأتي بينه وبين العادات وللتمييز بين أنواع العبادات وليصح فيها القصد ابتغاء وجه الله عز وجل فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأهم في المدينة بأول ما هاجر بحديث إنما الأعمال بالنيات لأنه سيذكر لهم بعد ذلك الأحكام وتفاصيل الشريعة هذا إذا ثبت أنه قاله صلى الله عليه وسلم في أول مهاجره وذلك الحديث على كل حال لا يصح لكن عندنا رواية أخرى يمكن أن تفيد في سبب النزول وهي ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال مو بسبب النزول سبب رود الحديث جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك لاحظ هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس. لاحظ وفي لفظ كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبى أن تتزوجه حتى يهاجر إليها فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس هذا. الأثر عن ابن مسعود صححه والحافظ بن حجر وقال إنه على شرط الشيخين هذا يفيد نعم ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لما حصلت هذه الواقعة لكن على الأقل فيه وجه ارتباط أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة نعم وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله لو أن رجلا عمل عملا صالحا من أجل تحصيل أمر دنيوي هل ذلك يعني الحبوط وبطلان العمل مع أننا نعرف خبر أم سليم لما خطبها من؟ أبو طلحة فأبت إلا أن يسلم فأسلم فكان مهرها الإسلام فهل كان إسلامه باطلا؟ حاشا وكله من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم سيأتي الكلام على هذه المسألة وما يحتف بها بإذن الله عز وجل فيما يتعلق بأنواع التشريك بالنية رابعا منزلت هذا الحديث ومكانته العظيمة هذا الحديث اتفق العلماء قاطبة على ثبوته وصحته وتلقوه بالقبول وبه صدر الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبه نعم وذلك إشارة إلى أن كل عمل لا يبتدأ بالنية فهو غير معتبر على تفصيل سيأتي في ذلك والله تعالى أعلم ولا يخفى أن أعمال الإنسان منها ما يتعلق بالظاهر وهي أعمال اللسان والجوالح ومنها ما يتعلق بالباطن وذلك لا يطلع عليه إلا الله عز وجل وذلك يتعلق ب بالنية نعم بالنية فصار يتعلق بأشرفي الأمرين لأن ما يتعلق بالقلب من حيث الجملة من حيث الجنس أشرف مما يتعلق بالبدن فهذا الحديث يتعلق بقضايا النية والمقاصد والإرادات وذلك من أمر القلب وهو ملك الجوارح فالنية هي عماد وأصل في قبول الأعمال وصحتها وهي أصل كبير لكثير من التفصيلات التي يحتاج إليها الأئمة كلامهم كثير في بيان منزلة هذا الحديث كثير جدا حتى قال بعضهم ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة من هذا الحديث. بل إنه اتفق جمع من لئمة الكبار كالشافعي وأحمد وابن المديني وأبي داوود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أن هذا الحديث يمثل ثلث الإسلام. ثلث الإسلام. وسيأتي بيان وجه ذلك قريبا بإذن الله عز وجل ومنهم من قال الربع يمثل ربع الإسلام وقال ابن مهدي عبد الرحمن إنه يدخل في ثلاثين بابا من أبواب, من أبواب العلم بل قال الشافع رحمه الله إنه يدخل في سبعين بابا من أبواب, من أبواب العلم حتى قال بعض أهل العلم كالحافظ ابن رجب إنه أحد الح التي يدور الدين التي يدور الدين عليها الإمام أحمد رحمه الله يقول عنه يقول أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث ما هي حديث عمر إنما الأعمال وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وحديث نعم النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وجاء في بعض الروايات عن الإمام أحمد أنه عد هذا الحديث وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما إلى آخره وحديث من أحدث في أمرنا وقال هذه الثلاثة ينبغي أن يبتدأ بها في كل تصنيف ثلاثة مو بس حديث ما الأعمال بالنيات أن يبتدأ بها في كل تصنيف فإن أصول الأحاديث أو فإنها أصول الأحاديث ترجع إليها وكان إسحاق بالراهوية رحمه الله ومن أصحاب الإمام أحمد ومن خاصته ومن خاصته كان يقول أربعة حديث هي من أصول الدين وذكر حديث عمر هذا وحديث النعمان الحلال بين وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما بل قال الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال بأن هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة من أحدث في أمرنا هذا أفون يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جميع أمر الآخرة في كلمة وهي قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يقول وجمع أمر الدنيا جميعا في كلمة إنما الأعمال بالنيات وقال يدخلان في كل باب هذا يتعلق بأمر الآخرة وهذا يتعلق بأمر الدنيا نعم ويقول الحافظ أبو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن يقول نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث يقصد من غير المكرر ثم نظرت فإذا مدار الأربعة الآلاف حديث على أربعة أحاديث حديث النعمان الحلال بين وحديث عمر إنما الأعمال وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يقول فكل حديث منها يعدل ربع ربع العلم ربع العلم وقال مرة عن أبي داود يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث خمسمائة ألف حديث نعم يعني نصف مليون انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني السنن السنن أبي داود وهو من أعظم كتب السنن وأشملها وأوسعها وأعظمها بركة نعم يقول جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ويكفي الإنسان من ذلك لدينه أربعة أحاديث الأول الأعمال بالنيات والثاني من حسن إسلام المرء والثالث لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه والرابع الحلال بين وقال مرة كما جاء في بعض رواياته الفقه يدور على خمسة, خمسة أحاديث الحلال بين لا ضرر ولا ضرار الأعمال بالنيات الدين النصيحة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وقال مرة أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث حديث عمر وحديث الحلال بين، وحديث من حسن اسلام المر وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس تلاحظون الآن هذه المقالات من هؤلاء الكبار هم متفقون في كل مقالاتهم على أن هذا الحديث ركن منها سواء قيل بأنه ربع العلم أو الدين أو قيل بأنه الثلث أو قيل بأنه النصف أو قيل بأنه الخمس لم يسقطه, لم يسقطه واحد من هؤلاء جميعا وقد جمعت هذه الأحاديث التي قالوا إن الإسلام يدور عليها وهي الحديث الأربعة بقول الحافظ أبي الحسن طاهر الأندلسي واحفظوها أمليها عليكم وبسألكم عنها الدرس الجاي إن شاء الله يقول عمدة الدين عندنا كلمات عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية أربع من كلام خير البرية اتقي الشبهات وازهد ودع ما اتقي الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملن, وعملن بنية نعم اتقي الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملن وعملنا بنية من حفظها طيب أنا أخشى شيخ عويد أن هذه حيلة حنفية <تصفيق> يقول عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وأعملن بنية وأعملن بنية. هذه أربعة أحاديث. من حفظ هذين البيتين؟ نعم. أتو ما عندكم شيء؟ ما عندكم جوائز؟ ما عندكم هدايا؟ ما هتو... نعم. تفضل نعم. لا أيوة. عندنا. وعملا بنية طيب من حفظها أيضا؟ نعم تفضل وعملا بنية جيد ومن أيضا؟ تفضل لا من كلامي خير البرية؟ ودعمه واعملا بنية طيب الآن عمده الدين عن اربعه من كلام اتقي الشوهات يعني حديث النعمان الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات جيد وازهد ازهد فيما اي و ودعم ليس يعنيك من حسن الإسلام المر تركه ما لا يعنيه وأهمل ابنية حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعم إيه نعم هذا في بعض الاعتبارات بعضهم حسب هذا وبعضهم حسب هذا أنا هدفي من هذا كله هو أن هذا الحديث يعتبر عمده عند الجميع عمده عند الجميع لكن تختلف اعتباراتهم بعضهم يذكروا في بقية القسمة غير ما يذكره الآخر لكن الجميع متفقون على أنه أصل كبير ولذلك تجدون من أعظم القواعد الخمس القواعد الكبرى قواعد الفقهية كثيرة جدا أعظمها خمس أو أربع بعضهم يذكر أربع بعضهم يذكر خمس أعظمها قاعدة الأمور بمقاصدها وهذه القاعدة ترجع رجوعا أصليا أكيدا أوليا لا مرية فيه إلى هذا الحديث إنما الأعمال بالنية وتجدون من أهل العلم من ألف مؤلفا خاصا في شرح هذا الحديث ربما بلغ في مجلدين وبلغ مجلدين وبعضهم في كتاب وبعضهم نعم وتجدون قاعدة الأمور بمقاصدها يشرحها بعضهم بإسهاب بل ربما ألف بعضهم مجلدا في قاعدة الأمور بمقاصدها في قاعدة عظيمة جدا وتحتها تفاصيل كثيرة جدا لسنا بصددها لكن نلم بطرف مما نحتاج إليه نعم على كل حال و أشرت إلى كلمة لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله حينما قال ينبغي لمن صنف كتابا نعم أو قال ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب يقول ينبغي أن يجعله رأس كل باب في كل باب يحط حديث إنما الأعمال بالنيات لأنه يتعلق بكل باب من أبواب العلم وقال وله عبارة أخرى يقول فيها ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث فائدة أن أولا هو يذكر نفسه يصلح نيته فإذا صلحت نية الإنسان في التأليف كان ذلك سببا للقبول قبول هذا الكتاب وانتفاع الناس به والإمام مالك رحمه الله لما قيل له قد صنفت موطعات كثيرة جدا لما أراد يكتب الموطأ قيل صنفت قال ما كان لله يبقى ما كان لله فهو يبقى وكذلك قال هذا الحافظ ابن حجر لما قيل للي شرحه البخاري كثير فصار الموطأ هو الموطأ وصار فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر إذا ذكر الصحيح ذكر معه ما كان لله فهو يبقى ولذلك أيها الإخوان الآن ترون ما تخرجه المطابع من كثرة المؤلفات والكتب وترون إذا قرأتم في مثل كتاب الفهرست للنديم ومثل كتاب كشف الظنون مثلا الكتب التي تذكر المؤلفات بأسمائها أو نظرتم في فهارس المخطوطات تتعب أن تقرأ لو قرأت فقط في كتب التفسير مثلا تتعب تتعب من كثرة المؤلفات أما باقي الأشياء والعلوم فإن الإنسان يخرج بقناعة كاملة يقول حتى العناوين ما أبقوا لنا شيئا حتى العناوين ماذا بقي؟ كل شيء ألفوا فيه حتى أمور يستحي الإنسان من ذكرها في هذا المكان ما بقي شيء إلا ألفوا فيه ما تركوا شعره أو شعيره إلا ألفوا فيها مصنف لكن أين هي؟ أين هي؟ ما بقي إلا بعض هذه الكتب الذي انتفع فيه الناس نعم. فالنية يحتاج الإنسان أن يستحضرها عند التأليف وعند التعليم وعند الدراسة وعند كل عمل يريد أن يقوم به الشأنه عظيم وكذلك من أراد أن يقرأ الكتاب يصحح نيته نعم إلى غير ذلك من الفوائد التي يحتاج إليها حينما نذكر هذا الحديث في أوائل في أوائل الكتب المصنفة وقد جرى على هذا جماعة مثل النووي غير البخاري يعني حطوه في أول الكتاب مثل النووي في الأربعين نووية ومثل السيوطي في جامعه الصغير مع أنه مرتب على حروف المعجم وليس على ترتيبه الهمزة بعدها النون نعم ومع ذلك وضعه أولا كذلك العراقي في كتابه التقريب الذي شرحه وثم أكمله تلميذ ابنه أبو زرع طرح التثيب حط الحديث في أول شيء نعم وعلى كل حال بقي الكلام على توجيه هذا الكلام لماذا كان يمثل هذه لماذا كان يمثل هذه المنزلة توجيه ذلك توقف أنا كنت أرجو أني أنتهي من هذا الحديث اليوم ولكن الحمد لله بعد المغرب نحن كما اتفق بعد الصلاة بعد الأذان كما اتفقنا لكن نحن نتوقف الآن خلاص بعد الصلاة سأتحدث كما اتفقنا أن تكمل الترجمة بقي شيء يسير منها ترجمة المقدسي ثم بعد ذلك إذا بقي وقت للأسئلة ولا أجلت أسئلتكم للدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه يريد أن صرف قبل الأذان؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبقي طرف يسير من ترجمة مؤلف هذا الكتاب رحمه الله رحمة واسعة وذلك يتصل بما وقع له من المحنة وكذلك أيضا ما يتعلق بوفاته الإمام المقدسي رحمه الله ذا عصيته وعرفه القريب والبعيد وصار الناس يجتمعون ويحتشدون لحضور مجالس الحديث التي كان يجلس إلى الناس فيها في جامع دمشق وكثر ذلك جدا. ولا شك أنه وقوع مثل هذا أنه سيذكي النفوس المريضة فلا تحتمل بعض النفوس رؤية إفضال الله عز وجل على على بعض عباده فتنقطع تلك القلوب أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما والنفس أيها الأخوان كما قال الشيخ تقي الدين بن تيمي رحمه الله ما خلا جسد من حسد ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه بمعنى أن الكريم يستعيذ بالله من الشيطان ويدفع عنه هذه الخواطر السيئة فلا يصدر منه قول أو فعل إذا ذلك الإنسان الذي تحركت نفسه تجاهه فهذا مرض موجود يعظم في بعض النفوس ويخف في نفوس أخرى بحسب ما تزم به من التقوى ولربما كان لبعض النفوس وتربيتها ونشأتها تشبث بهذا الخلق السيء أكثر من غيرها كان بعض السائلين يسأل يقول لا أحتمل أن أرى أحدا من زملائي الذين أعيش في بيئتهم في الدعوة يبدو عليه تميز في جانب من الجوانب حتى تضطرم نفسي يقول جاهدت وحاولت أن أدفع ذلك يقول فيصير هذا الإنسان الذي هو من خيار الناس من أبغض عباد الله إليه بمجلس واحد يقول بمجرد أحضر المجلس لأول مرة طالب سجل في كلية في جامعة في كذا تعرف ببعض زملاء يقول بمجرد المجلس الأول أرى بعض من عليهم أمارات النبوغ أو الذكاء أو الحرص أو الصلاح يقول تبدأ النفس تشتعل مرض صلى الله العافية فأقول هذا أيها الإخوان يحتاج من الإنسان إلى ملاحظة وأن يدفع ذلك عن نفسه وأن يستعيذ كما تعلمنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم، فهذا من شرور النفوس. لما اجتمع الناس عليه تحركت نفوس طلاب الدنيا. فماذا صنعوا؟ إذا اتلج الحسد في النفس أيها الإخوان لربما يركب صاحبه المراكب الصعبة. فيفعل أمورا مشينة في نظر العقلة يستحي العاقل من سماعها فضلا عن مقارفتها يعرق لها الجبين تصرفات غير لائقة تصرفات صبيانية فكان يجلس بعد صلاة الجمعة يسمع الناس منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجلس أشرف من هذا هو لا ينازع أحدا مالا ولا سلطانا يسمعهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين انبروا له ليسوا النصارى ولا الدروز ولا الطوائف الأخرى التي تعاد الإسلام إنما الذي انبرى له بعض من ينتسب إلى العلم والدين لم تحتمل قلوبهم رؤيته ينشر الله على يده هذا الخير صلى الله العافية وليس بينه وبينهم مشكلة ولا عداوة فالذي حصل أنهم أقاموا درسا في الحديث في نفس الوقت في نفس الجامع رأيتم ولكنهم مثاليس و كاسدين لا يجتمع إليهم أحد فازداد ذلك من حنقهم فكانوا يأتون بالناس ويحملونهم حملا ويحرجونهم من أجل أن يحضروا مجلسهم ليشوشوا ويصرفوا الناس عن مجلس المقدس رحمه الله فكان يأتي جمع من الناس ويحضرون وينامون في الدرس ومنهم من يسرح ذهنه في أودية أخرى فيما يهمه من البحث عن لقمة العيش وقوة العيال فليس بطلاب علم ولا بطلاب حديث لكن هؤلاء كانوا يدفعونهم دفعا إلى الحضور فيحضر مجموعة من هؤلاء العامة المساكين فينامون في الدرس ثم لا يلبث هؤلاء أن يتفرقوا فإن الذي يدفع إلى الشيء ليس كمن جاءه وهو على قناعة بحاجته إليه وانتفاعه به فلم ينفع هذا الأسلوب ولم يصرف الناس عن درس المقدس رحمه الله ومجلسه في الحديث فماذا صنعوا جاءوا إلى واعظ شهير يحتشد الناس إليه ويتزاحمون عند منبره وهو رجل من الصالحين من الحنابلة وهو عبد الرحمن بن النجم السعدي الواعظ الحنبلي رجل من الصالحين إذا وعظ رقت القلوب والناس عرفوه بذلك فصار الناس يتهافتون على مجلسه فجاءوا إليه وطلبوا منه طلبوا منه وهؤلاء كبرى معهم رئيس القضاة طلبوا منه أن يجلس ليعظ عند قبة النسر في يوم الجمعة في جامع دمشق في وقت تحديث المقدسي هذا واعظ فسيكون هناك زحام فلعله ينافس حلقة المقدسي هذه الحيلة الثانية هذا رجل صالح ليس له بهذه الألعيد والحيل والالتواءات فذهب إلى المقدسي وقال الجماعة يقولون كذا وكذا وكذا وهذا رئيس القضاء فماذا نصنع قال له المقدسي اجلس بعد صلاة الجمعة في المسجد عند قبة النصر كما طلبوا منك وأنا سأجلس بعد العصر انتهت المشكلة فما أعجبهم ذلك ليس هذا هو الذي يريدون هم يريدون مزاحمة الدرس لمرض نعم ف... فماذا صنعوا دسوا مع توهم دسوا رجلا عنده نقص في العقل رجل ضعيف العقل فطلبوا منه أن يشغب على الواعف بعد صلاة الجمعة فجاء ف... هذا الرجل وهو من أسرة الحافظ بن عساكر المعروفة فجاء هذا الرجل المعتوه وقال لهذا الواعظ السعدي على المنبر قال له أنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر ما في شيء ما قال كلام كذب قال أنت تكذب المقصود هو حيلة يتوصلون إليها طبعا الحضور مجالس الوعظ والوعاظ هذه أكثر من يحضرها من العوام والعوام ما يتفاهمون وهم مثل طلاب العلم يسكت ويقول المفسدة ودرءا للكذا وما فيه داعي وفوت لا العوام يتفاهمون بطريقة أخرى يعرفونها فقاموا عليه وأوجعوه ضربا في المسجد اتهم واعظهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فهرب منهم بعد ما ضربوه واختفى فوجد أولئك بغيتهم هم دسوه من أجل هذا من أجل أن يتكلم فيضرب نتيجة متوقعة ثم يذهبون إلى السلطان فيطرقوا على وتر حساس عنده وهي قضية الفتنة والتشغيب بها عند السلطان قالوا هؤلاء الحنابلة طيب ما دخل المقدسي في الموضوع له هذا الواعف أنتم اللي طلبتم منه بعد صلاة الجمعة المقدسي ماذا صنع بعد العصر قالوا هؤلاء الحنابلة يثيرون الفتنة عندهم تجمعات ويثيرون الفتنة بين الناس حفظ الأمن يقتضي أن يمنع الدرس درس الواعظ ولا المقدسي المقدسي هم عينهم حولاء للمقدسي ما همهم هم الواعظ لأن الواعظ ما يسبب مشكلة عندهم لأن غايته كما يقول هؤلاء ولا غيرهم يقولك هذا واعظ ما هو بعالم لكن الذي يقطع القلوب قلوب هؤلاء الحساد هو العالم ليس هناك شيء يغيظ الحساد ويحرقهم مثل العلم نعم ف قالوا هؤلاء الحنابلة يثيرون الفتنة طيب ما هو المطلوب قالوا المطلوب أن يستدعى المقدسي طيب المقدسي ما علاقة في الموضوع هكذا يستدعى المقدسي نعم و يناقش في الاعتقاد لأن هؤلاء يخالفوننا في الاعتقاد فجمعوا كبرائهم. ومعهم رئيس القضاة واجتمعوا بالسلطان وقالوا لابد من حضور المقدسي هذا علماء البلد وهذا القضاة وهذا الرجل لابد أن يحضر إلى هنا فسمع بذلك بعض العلماء من المقادسة وغيرهم من أصحاب الحافظ المقدسي رحمه الله منهم ابن قدامه الفقيه صاحب المغني الموفق وبعض قراباته نعم أبو العباس أحمد بن قدامه وغير هؤلاء من المقادسة فقالوا نحن نكفيك لا تذهب أنت رجل فيك حدة وإذا ذهبت قد لا تحتمل بعض ما تسمع فنحن نكفيك نحن سنذهب إليهم ونتفاهم معهم ابق هنا لا تذهب إليهم فبينما هم يتهيئون للذهاب إلى هذا الاجتماع، وإذا برسول السلطان يأتي إلى المقدس وقد وجدوه وحده، فقالوا تحضر الآن. ذهب معهم، ذهب معهم فحضر، نعم، وكان أجهلهم يغري به ويحرض السلطان عليه. ويشتط في ذلك فاحتد عليه الحافظ المقدسي رحمه الله وكانوا قد كتبوا أشياء من عقائدهم وقالوا عليه أن يكتب عقيدته هذه عقيدتنا مكتوبة وعليها التوقيعات، وقعوا عليها هذه العقيدة الصحيحة خل يكتب عقيدته حتى نقارن الآن من اللي يثير الفتنة هم الذين يثيرون الفتنة فقالوا اكتب خطك فرفض لأن هؤلاء لا يريدون الحق ليسوا بطلاب حق إنما يبحثون عن أمور يتشبثون بها فقالوا للوالي يهولون عليه قالوا هؤلاء الفقهاء جميعا قد اتفقوا على شيء وهو يخالفهم والوالي رجل عامي ما يفهم في هذه المسائل ليس من أهل العلم فظن أن الحق معهم، فقالوا له نريد منك أن تقرنا على رفع ممدريه من, من مسجد دمشق بل ومنع الحنابلة من الصلاة جماعة في مسجد دمشق فلا يصلي إلى الشافعية طبعا تعرفون دمشق في مسجد المسجد الأموي إلى الآن في أربعة محارب كل أهل المذهب يصلون لوحدهم وكان هذا للأسف شائع حتى كان ذلك في المسجد الحرام نعم فالمقصود أنهم طلبوا منها يرفعوا المنبر ويمنعوا الحنابلة من الصلاة جماعة ولا يبقى يصلي إلا الشافعية فقط أما الأحناف فقد حموا منبرهم ومحرابهم وحاطوه فلم يستطع هؤلاء من الوصول إليه عندئذ قام ذلك الواعظ السعدي اللي عنده هذه الجماهير من العوام فماذا قال جمع السوقه العوام وغيرهم وقال إن لم يخلونا نصلي باختيارهم صلينا بغير اختيارهم وهذا لما إن شاء الله معه هل هل محبين الكثير إن لم يخلونا نصلي باختيارهم صلينا بغير اختيارهم فلما رأوا ذلك واضطر رئيس القضاة أن يمكنهم من الصلاة لألا يصلوا من غير إذنه فينفرط الأمر عليه ويستخف الناس به نعم فالحاصل أنهم في المجلس الذي اجتمعوا فيه مع المقدس رحمه الله تكلموا عن قضايا تتعلق بالاعتقاد ومذهب السلف، وهم أهل تأويل ومذهب خلفي نعم، وذلك بحضور ذلك السلطان الذي يقال له صارم الدين برغش صارم الدين برغش سمعتم به؟ أحد سمع فيه؟ ما سمعتم به لكن المقدسي في أحد ما سمع فيه أولئك العلماء ورئيس القضاة هل يوجد منهم أحد سمع بهم أحد أبدا انتهوا وبقي بقي الحق وحده فذهب أولئك أين خصوم الإمام أحمد أين خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية ذهبوا وانتهوا وتلاشوا الحق هو الذي الحق هو الذي يبقى فحسب فلما كان مجلس المناقشة واحتد عليهم المقدسي وارتفعت الأصوات هذا صارم الدين برغش ما يفهم في العلم شيء فقال للشيخ عبد الغني المقدسي قال كل هؤلاء الآن على ضلاله وأنت على الحق هو العبرة عنده ببكثرة هي العبرة فقال له الحافظ المقدسي نعم كلهم على ضلاله وأنا على الحق نعم؟ فالحاصل أن الحافظ المقدسي ضاق صدره بسبب هذه التهم والمضايقات والحسد فخرج من دمشق إلى بعلبك وجلس فيها مدة يسمع الناس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبوه حتى قالوا له إن شئت رجعنا معك إلى دمشق وأدبنا هؤلاء الذين اعتدوا عليك وبايقوك فقال لا على عادة العلماء رحمهم الله لا لا ينتقم لنفسه فالتصرفات التي قد يفعلها بعض العامة لا يفعلها أهل العلم هؤلاء العوام يتصرفون تصرفات قد تكون غير مسؤولة كما قال بعض السلف عن الغوغاء يطفئون الحريق وينقذون الغريق ويشغبون على أئمة السوق نعم، فالمقصود أنه رفض ذلك وتعرفون من خبر شيخ الإسلام وقد ذكرت في أخلاق الكبار شيئا من هذا لما رفض أن يستجيب لما قالوا نهدم عليهم في مصر في قصة مشابهة ثم في طريقه إلى مصر أراد أن يذهب إلى مصر مر بنابلس وقرأ الناس عليه ثم بعد ذلك دخل مصر وكان الوالي آنذاك في مصر أحد أبناء صلاح الدين الأيوبى واسمه عثمان عثمان لاحظ شوف الآن راحلة الشيطان الناس في مصر أحبوا الحافظ عبد الغني وصارت له مجالس عامة رف السمع فجاء شقي من الشام شاب متحمس ومعه أوراق يشي بالحافظ عبد الغني عند السلطان عثمان بن صلاح الدين يقول له جاكم واحد تراه سيء وتراه خطير وتراه جالس يعلم الناس العقائد الفاسدة وتراه فيهم ملفيه ترى العلماء في دمشق اجتمعوا بحضرة السلطان ومنعوه من الدرس وجاء عندكم وتمكن شوف الآن هذا وش اللي صلطها هالشاب يجي من الشام لو كان ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى لكن كما قال علي رضي الله عنه ما روي عنه إن للفتن لقحما فتن ينبري لها ناس كأنهم سبحان الله خلقوا لها شياطين يطيرون من أجل نشر قالت السوق فلان فيه كذا واحذر من فلان وانتبه من فلان وفلان ويسافر من بلد إلى بلد كأنه شيطان جيد ليحذر من فلان ويستعدي فلانا على فلان نفس مهمة إبليس في التحريش بين الخلق فجاي هذا الشاب من دمشق إلى مصر من أجل هذه القضية نعم من دمشق إلى مصر ومعه فتاوى لهؤلاء العلماء الذين قاموا على الشيخ رحمه الله. فعثمان ابن صلاح الدين، نعم، كان يتتأهب للخروج إلى القنص في الإسكندرية. يريد أن يذهب إلى الصيد. فلما أطلعه على الفتاوى وعلى الموضوع وأهمية القضية وكذا، قال له أنا الآن. خارج إلى الإسكندرية وإذا رجعت أخرجنا من بلدنا من يقول بهذه الأشياء ما تثبت ولا خطوط علماء وفتاوى علماء جيد المقصود أنه ذهب وبينما هو يشتد في مطاردة الصيود إذ سقط عن فرسه فإن دق صدره ومات فأرسل أهل مصر إلى الأفضل ابن صلاح الدين إلى أخيه إلى أخي عثمان الأفضل ابن صلاح الدين وكان بصرخة فجاء وأخذ مصر وذهب إلى دمشق فلقي الحافظ المقدسي في الطريق فأكرمه إكراما شديدا وبعث يوصي به في مصر نعم هذا السلطان الجديد الآن الأفضل معجب بالمقدسية وأما العامة فحدث ولا حرج وطلاب العلم. نعم ظهر الناس بعلمه وإتقانه وحفظه وحذقه وفهمه وذكائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع عظيم تقوى فكان له في نفوس المصريين منزله لا يعلى عليها حتى كان إذا خرج إلى الجمعة لا يستطيع أخص أصحابه أن يمشوا معه من زحمة الناس عليه يجتمعون حوله ليسيروا معه ويسلموا عليه إلى هذا الحج ثم جاء الملك العادل وأخذ مصر فأكثر المخالفون من التحامل على الشيخ عبد الغني رحمه الله وبدأوا يؤلبون السلطان عليه حتى إن بعضهم أنفق خمسة آلاف دينار في قتله. خمسة آلاف دينار لربما لو قيل تبرع بها في فرشة إلى مسجد لبخل لكن تبرع بها لقتل عالم شمس ينتفع به القريب والبعيد شبه الشر كيف يحمل النفوس أحيانا على هذه المراكب الصعبة دخل بعد كدرة التعليب أراد السلطان هذا الملك العادل أن يراه. أن يرى الشيخ عبد الغني، فدخل عليه ولما دخل عليه رآه السلطان فزع السلطان وقام إليه قام إليه واحتفى به وأكرمه استقبله استقبالا حسنا ودعا له الشيخ عبد الغني، نعم فجاء بعض الأمراء والكبراء إلى الحافظ المقدس في اليوم الثاني. فتغيرت صورته عنده ونظرته لأنهم سألوا السلطان، قالوا هذا الرجل قمت له وليس من العادة أنه يقوم لأحد. بمجرد ما دخل قمت إليه، و... فماذا قال؟ قال ما خفت من أحد ما خفت من هذا؟ فقالوا له إنما هو فقيه وأي شيء يخوفك منه؟ فقال لما دخل ما خيل إلي إلا أنه سبع يريد أن يأكلني من هيبته العالم له هيبة نعم له هيبة بسبب خوفه من الله عز وجل وعلى قدر من مهابة العبد لربه على قدر ما يهابه الخلق وفرق بين القسوة والشدة والصلافة والرعونة وبين الهيبة. الهيبة يحصل معها محبة للإنسان لكن يهابونه وأما الصلافة والقسوة فيصل معها نفور القلوب منه وبغضهم له نعم ليكون يفعلون ذلك خوفا لا هيبة نعم فالحاصل أن الحافظ المقدس يقول ما رأيت منه إلا الجميل يوم دخل عليه طبعا كان خائف منه يقول أقبل علي وأكرمني وقام إلي والتزمني ودعوت له نعم ثم سافر الملك العادل إلى دمشق وبقي الحافظ في مصر أما المخالفون والحساد فكانوا لا يزال الواحد منهم يفعل كل ما من شأنه أن يؤلب عليه وأن يلحق الضرر به فلما أكثروا على الملك العادل عزم على إخراجه من مصر فاعتقل في دار سبع ليالي فماذا كانت النتيجة ماذا كانت النتيجة يقول ما وجدت راحة في مصر مثل تلك الليالي السبع التي اعتقل فيها هذا يذكر بكلام من؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية سجنوه وأغلقوا باب القلعة قال وضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهروه من قبله العذاب وقال إن ما يفعلوا بأعدائي إن جنتي وبستاني في صدري إن سجني خلوة سجني خلوة وقتلي شهاده وإخراجي من بلدي سياحة ماذا بقي غير الثلاث هذه ولما سجنوه في دمشق كان يقول والله والله لو لو لو وزنت لهم هذه القلعة ذهبا ما بلغت ما أكافئهم به على سجنه لما حصل له من اللذ والأنس والسرور بمعرفة الله عز وجل ومناجاته. وما فتح الله عز وجل عليه من ألوان الفهوم والمعارف والعلوم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهذا حالهم في كل تقلباتهم في الشدائد والمحن وغير ذلك ثم انظروا كيف يكون الناس مفاتيح أحيانا للخير وكيف تكون النفوس كأسراب القطع قد يتكلم الرجل بالكلام الجيد فيتابع عليه، وقد يكون يتكلم بالكلام السيء في مجلس فيتوارد أهل المجلس على متابعته عليه. فهذا رجل من الكبراء يقال له الشجاع ابن أبي ذكرى. قال له الأمير، قال له الملك الكامل، ها هنا رجل فقيه قالوا إنه كافر. قالوا له إنه كافر. نعم. يقول قلت لا أعرفه من هو. قال بلى هو محدث يقول فقلت لعله الحافظ عبد الغني قال نعم هو الحافظ عبد الغني هو الآن ما يعرف حتى اسمه لكن جاءوا إليه وشوشوا عنده فصدقهم نعم هو يقول فقلت أيها الملك شوف مفتاح الخير الموفق هذا رجل جاهد نفسه ولم يكن محركه الحسد مثل أولائك ماذا قال؟ يقول فقلت له أيها الملك العلماء أحدهم يطلب الآخرة والآخر يطلب الدنيا وأنت ها هنا باب الدنيا يريد الدنيا أين يأتي يأتي للملك نعم أنت هنا باب الدنيا فهذا الرجل هل جاء إليك أو أرسل إليك شفاعة أو رقعة يطلب منك شيئا رسالة يطلب من شيء؟ قال لا. فقلت أيها الملك والله هؤلاء القوم يحسدونه. فهل في هذه البلاد أرفع منك أيها الملك؟ قال لا. فقلت هذا الرجل أرفع العلماء كما أنت أرفع الناس هنا. فقال جزاك الله خيرا. لاحظ لو كان واحد من الحساد كان يقول نعم نعم نعم في فتوى وفيه. لاحظت. وما اكتفى هذا الرجل الكبير بهذه المحاورة بل لما رجع إلى بيته أرسل رسالة للملك الكامل يقول له يصي الحافظ المقدسي والعناية به فأرسل إليه الملك الكامل قال أحضر عندنا الآن يقول لابن أبي ذكرى يقول فلما أتيته وجدت عنده جماعة من الكبراء والعلماء وسمى جماعة منهم فقال له الملك نحن في أمر الحافظ المقدسي نحن الآن هذا المجلس جالسين نتكلم في موضوع الحافظ المقدسي فقال ابن أبي ذكرى أيضا لاحظ كيف تتوارد النفوس إذا جاء إنسانه وفتح باب من العدل والحق والصدق والصواب للناس فقال أيها الملك القوم يحسدونه ثم بيننا هذا الشيخ الكبير أشار إلى واحد من الكبراء الموجودين يقال لشيخ الشيوخ قال هذا الشيخ الكبير وسأله وشدد عليه في السؤال هل سمعت من الحافظ كلاما يخرج من الإسلام فقال لا والله ما سمعت منه إلا كل جميل وما رأيته قط ثم تكلم العالم الآخر فمدح الحافظ مدحا كثيرا ومدح تلاميذة وقال أنا أعرفهم ما رأيت مثلهم فقال ابن أبي ذكرى وأنا أقول شيئا آخر لمس قضية مهمة عند السلطان وهي الجانب الأمني لاحظ فقال أنا عندي شيء آخر قال ما هو قال لا يصل إليه شيء يكرهه حتى يقتل من الأكراد ثلاثة ألاف يحبونه والأكراد هم جماعة السلطان لأن صلاح الدين رحمه الله من الأكراد حتى يقتل من الأكراد ثلاثة ألاف العامة سيقومون على هؤلاء الأكراد إن كانوا في غير صف الناس يحبونه فسيقومون على هؤلاء الأكراد فلا يسلموا هذا الحافظ رحمه الله لما سمع هذا قال لا يؤذى ولا يتعرضه أحد اكتب فقلت له اكتب هذا بخطك فكتب نعم ثم ما زالوا يؤلبونه ما تركوه نعم يؤلبونه ويحركونه ويطالبون الملك أن يأمره بكتاب اعتقاده فكتب اعتقدوا كذا لقول الله كذا ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وأورد لهم الآيات والأحاديث فلما نظر فيها هذه المسائل اللي شنعون عليها نظر فيها الملك الكامل هو رجل عاقل نعم فقال إيش في هذا يقول بقول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وين وين الحراف وين الكفر وين الضلال وخلى عنه فلم يكتفوا بذلك فكانوا يتحركون ويؤلبون وكتبوا إلى الوزير صفي الدين بن شكر فأقر بنفيه إلى المغرب، لكن الحافظ رحمه الله مات قبل أن ينفذ فيه هذا الحكم. نحن تأخرنا. بقي قليل أتركه في الدرس الجاي، ثم أجيب عن الأسئلة في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وصلى ينفعنا وإياكم ما سمعنا ونجعلنا وإياكم هدات مهتدين. هنا نظرت سريعا في الأسئلة. هنا يقول أرجو تذكير الإخوان. لأنه بعد صلاة العشاء سيكون من الله تسجيل أسماء من أراد حفظ المتن. نعم. طبعا بعض الإخوان يسألون عن الانتخابات ويقولون من نرشح وكذا. أنا يقولون ما نعرف الناس يعني ندبوا أنفسهم لهذا الأمر. فأقول إذا كان إنسان لا يعرف الناس فيسأل من يعرفهم يستشير من يثق برأيه وعلمه ودينه يستشье. نعم. فيرشح من هو. أفضل وأنفع للناس وللبلد نعم وهذه أمانة سيسأله الله عز وجل عنها البعض الإخوة كان يقول يعني ما دام الموضوع النية يتعلق بأشياء مما يتصل كما أشرت في أول الكلام في موضوع ما يفعله بعض المرشحين لأنفسهم قل ما يمدينا حتى لو تكلمت يعني كانوا يبغون نكمل الحديث بعد الصلاة بعد ال الاذان قدم من ترجمة المقدسية أقول ما نصل إلى ما أردت أن أتكلم عليه لكن أقول خلاصته باختصار إنما الأعمال بالنيات فالذي يوزع هدايا قد تكون من قبيل الرشوة الذي لم يعرف عنه التصدق وما تصدق إلا الآن بالكتب والأشرطة والأشياء وضع عليها صورته أو اسمه ونحو ذلك أقول إنما الأعمال بالنيات الولائم التي تجعل توضع بكثرة وبإسراف جوائز وما أشبه ذلك إنما الأعمال بالنية فقد يكون ذلك من قبيل الرشح وشراء الذمم لا يجوز الناس يرشحون الأصلح والأنفع نعم لا من أجل أنه عطاهم جوائز ولا اشترى أصواتهم بطريقة أو بأخرى مما يتنافس فيه مع غيره من ألوان المطعومات من كل ما لذ وطاب فانتبه لمثل هذه الأشياء. والله أعلم صلي على النبي محمد عليه الصحبه